آمَ نسْتَوونَ فَآ تَ لَهُ تَصدَّ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ وَأَمَّا مَنج أَنْكَ يَساوَهُ وَ يَخْشى فَأَ تَعَنْه تَلَهَا كَلَّ إِه تَكِره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قُتِلَ الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرُهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا